وجمع الآنية أواني فإذن إن نجمعه على آنية ونجمع الآنية على اواني فأواني جمع الجمع قوله وهي الأوعية يقصد بكلمة الأوعية يعني الظروف التي يوضع فيها الماء ونحوه يقول المؤلف رحمه الله تعالى لما ذكر الماء ذكر ظرفه هذه مناسبة ذكر باب الآنية بعد باب المياه وهي مناسبة ظاهرة وقوية هناك تقسيم عند أهل العلم يعني مفيد وهو أنه أن الأشياء التي تدخل في, في موضوع هذا الباب تنقسم إلى قسمين ألبسه وأواني ألبسه وأواني وضابط الألبسة هو كل ما يلبس ولو من السلاح فاللباس هنا لا يتعلق بالثياب فقط كل ما يلبس ولو من السلاح فهو اللباس وكل ما يستعمل فهو آنية وكل ما يستعمل فهو آنية حتى نفرق بين باب اللباس وباب الآنية وسيأتي ما يتعلق بتقرير هذا الكلام أكثر عندما يصرح المؤلف بأواني أخرى يقول المؤلف رحمه الله تعالى كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله هذه المسألة تدل على أن الأصل في جميع أنواع الأواني أنه يباح أن تتخذ وتستعمل كما سيأتينا وستدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج له إناء من صفر يعني من نحاس فتوضأ فيه فهذا دليل على أنه يجوز أن يتوضأ الإنسان بأي نوع من أنواع الأواني مهما اختلفت المادة التي صنعت منها إلا ما سيستثنيه المؤلف من قضية أنية الذهب والفضة وتبين من الكلام السابق أن قول المؤلف كل إنان طاهر كل إنان طاهر يندرج تحت قاعدة إيش يندرج تحت قاعدة العاصر بأشياء الحل والإباحة هذا قاعدة وحدة ويندرج تحت قاعدة الاستصحاب فهو مثال لهتين القاعدتين وقول المؤلف رحمه الله تعالى كالخشب والجلود والصفر والحديد إلى آخره هذا من باب التمثيل المنصوص عليه أواني الجلود والنحاس وقيسة باقي الأواني على هذين الإنائين قال رحمه الله تعالى ولو كان ثمينا كجوهر وزم الاناء الثمين يجوز مهما كان ثمنه ولو كان أغلى من آنية الذهب والفضاء فالأصل أنه يجوز وستدلوا على هذا بأمر إذن الأمر الأول الأصل جواز ولا يوجد دليل على تحريم الآنية التي ارتفعتها منها الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الحرير ولم يمنع العلماء ما كان من الألبسة أغلى ثمنا منه فيتعلق التحريم بالمذكور فقط ثالثا قالوا أنه علة تحريمان تذهب الفضاء ليست موجودة في الأواني الثمينة إذا كانت العلة هي يعني إذهاب ثمنين أو تقليل الثمنين ذهب الفضاء فهذا ليس من الذهب وليس من الفضاء وإذا قالوا ليس فيه كسر لقلوب الفقراء لأنه قليل, لأنه قليل بالنسبة لآنية الذهب والفضاء يقول المؤلف رحمه الله تعالى يباحوا اتخاذه واستعماله الأصل في جميع الأواني عند الحنابلة أنه يجوز أن تستعمل ويجوز أن تتخذ وأفادت كالعبارة المؤلف رحمه الله تعالى أنه هناك فرقا بين الاتخاذ والاستعمال وهو كذلك فبينهما فرق فالاتخاذ هو استعمال الشيء في غير ما صنع له الاتخاذ هو استعمال الشيء في غير ما صنع له كأن يتخذ أو كأن تتخذ الأباريق للزينة الأباريق لم تصنع كزينة وإنما صنعت لي أن تستخدم في المائعات فإذا استخدمت كزينة فقد استخدمت في غير ما وضعت له فهذا اتخاذ فهذا اتخاذ وأما الاستعمال فهو معروف هكذا قالوا وصدقوا الاستعمال معروف أن تستعمل الآنية فيما صنعت له أن تستعمل الآنية فيما صنعت له فإذا عرفنا الآن الاستعمال والاتخاذ يقول المؤلف رحمه الله تعالى بلا كراها يجوز أن تستعمل بلا كراها لا كراها هنا لظهور النصوص بالجواز, لظهور النصوص بالجواز فالنصوص الدالة على جواز استخدام الآنية مستفيضة ظاهرة استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم واستخدمها غيره فتجوز بلا كراها حتى لو كان الثمينة لأن الثمين يدخل في عموم هذه النصوص ثم على طريقة الشيخ منصول رحمه الله بدأ بذكر المستثنيات فقال غير جلد آدمي وعظمه فيحرم جلد الآدمي طاهر ولكن لا يجب أن تتخذ من الأورية كذلك عظمه لا يجوز أن تتخذ منه الأورية وتعليلهم شيء واحد وهو وه الإنسان له حرم. الإنسان له حرم.فللحرمته لا يجوز أن تخذ هذه أن تتخذ الأواني من جلده أو من عظمه وهذا أمر ظاهر هذا أمر الظاهر. قال رحم الله تعالى إلا آنية ذهب وفضة ومضبب بهما لما قرر المؤلف رحمه الله تعالى جواز استخدام جميع أنواع الأواني بدأ بما يستثنى من هذا الجواز وهو آنية الذهب والفضة فآنية الذهب والفضة لا يجوز أن تستخدم لماذا؟ أولا للحديث سيأتينا ثانيا لما فيه من سرف وخيلة وكسر قلوب الثقرة ثالثا لما فيه من تشبه بالكفار فلهذه الأمور يرى الحنابلة وغيرهم طبعا وأنا إذا قلت الحنابلة لأن يقرر ماذا بالحنابلة هذا لا يعني غيرهم ليس ذلك. أنه يرى الحنابلة أنه لا يجوز استخدام آنية الذهب والفضاء هذه المسألة تدخل تحت قاعدة أصولية وهي وليست فقهية هذه القاعدة هي قاعدة معروفة النهي للتحريم النهي للتحريم وكون النهي للتحريم هذا باتفاق الأمة الأربعة إذا خلي من القرآن إذا خلي من القرآن فالنهي عند جميع الأمة الأربعة للتحريم بهذا القيد وهو أن يخلو من القرآن فهذه المسألة التي هي تحريم أن يتذهب الفضة من فروع تلك القاعدة وهي أن النهي للتحريم قال إلا أن يتذهب وفضة ومضبب بهما التضبيب هو إصلاح من صدع من الإناء بجعل قطعة أو شريط فيه هذا التضبيب التضبيب لا يجوز التضبيب لا يجوز عدم ما سيستثنيه المؤلف واستدلوا أي الحنابلة على منع المضبب أيضا المضبب من آنية يتذاب والفضة بأدلة استدل الحنابلة بأدلة الأول أن علة النهي عن الآنية تنطبق على هذا النوع وهي الخيالاء والفخر وكسر قلوب الفقراء وما شابه به العلم الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استخدام آنية الذهب والفضة وما فيه شيء منهما وما فيه شيء منهما من حديث بن عمر والأقرب أنه موقوف لكن لا يعنينا الكلام على صحة الأحاديث بالمناسبة لأن المقصود هنا ليس تحرير المسألة بقادر ما هو ذكر أدلة المذهب الدليل الثالث أن تحريم الشيء يدل على تحريم أبعاضه ولهذا لما حرم الشارع الخنزير دل على تحريم كل أبعاضه لما حرم الحرير دل على تحريم كل أبعاضه فإن قيل يستثنى منه أربعة أصابع فجواب أن هذا الاستثناء الاستثناء معيار العموم الاستثناء معيار العموم هذا الاستثناء دليل على أنه يحرم جميع أنه يحرم جميع الأنواع الحاصل كما ترون أن لهم أدلة كثيرة على تحريم المضبب بهما قال رحمه الله تعالى أو بأحدهما غير ما يأتي وهو الظبها اليسيرة وسيسرح المؤلف بحكمها وشروطها قال وكذا المموه والمطلي المموه هو أن يذاب الذهب أو الفضة ويلقى الإناء في هذا المذاب فينطلي أو يطلى أو يموه هذا الذهب الفضة لأنه سائل فيلتصق به والحقيقة أن المموه والمطلي شيء واحد تقريبا شيء واحد تقريبا إذن هذا هو المموه والمطلي والمطعم المطعم هو أن يحفر في الإناء حفرا ويوضع فيها قطة هذا يسمى تطعيم هذا يسمى تطعيم ثم قال والمكفة المكفة هو أن يبرد في الإناء مجاري صغيرة ويوضع فيها شريط من ذهب أو منفضة تبين معنا أن قول المؤلف وكذا المموه المطلي والمطعم والمكفة يجمعه أمر واحد وهو أن الإناء إذا كان من ذهب أو فضة في أو فيه ذهب أو فضة فهو يحرم وهذا هو مقصود المؤلف وإنما ذكر هذه الأمثلة لأنها المشهورة, لأنها المشهورة إذن الآن القاعدة أن الإناء إذا كان من ذهب أو فضة أو فيه ذهب أو في الظهف فهو يدخل في التحريم للعمومات والأدلة السابقة التي ذكرت قال رحمه الله تعالى فإنه يحرم اتخاذها عند الحنابلة قاعدة وهي أن كل ما يحرم استعماله يحرم اتخاذه كالملاهي كل ما يحرم استعماله يحرم اتخاذه كالملاهي واستدلوا على هذا بأن الاتخاذ وسيلة للاستعمال الاتخاذ وسيلة للاستعمال وإذا كان وسيلة له فإنه يحرم فإنه يحرم ولهذا رأو رأوهم رحمهم الله تعالى أن الاتخاذ حكمه حكم الاستعمال لهم علّة أخرى وأتوقع تتبدر إلى أذهانكم أن عل التحريم الآنية المستعملة موجودة في الاتخاذ موجودة في الاتخاذ وهي السرف والخيالة وكسر قلوب الفقراء هذا موجود سواء استعمل أو اتخذ سواء استعمل استعمل, استعمل أو اتخذ الآن تبين معنا أن الحنابلة يرون أن أنية ذاب الفضة يحرم استعمالهما وهذا لا, لا إشكال فيه رواية واحدة ولا والأدلة واحد ويحرم اتخاذه ويحرم اتخاذه هذا هو المذهب المشهور وعليه أكثر الحنابلة والرواية الثانية وقيل أنه وجه وليس رواية قيل أنه وجه وليس رواية وقلت لكم أن هذه المساء الحقيقة جمعها جيدة وهي المسائل التي اختلف في كونها رواية أو وجه أو قول وهذا منها وهو اتخاذ الذهب الفضاء الرواية او الوجه الثاني على الخلاف أنه يجوز بأن الشارع حرم الاستعمال والاتخاذ ليس كذلك والاتخاذ ليس كذلك والنبي صلى الله عليه وسلم قال من شريب في آنية الذهب الفضاء والشرب هو استعمال الشرب هو استعمال فقالوا هذا عن النص في الاستعمال وأما لتحذف أنه يعني يجوز قلتنا أن الرواية المشهورة المنع وأنا على المستوى الشخصي يعني أستبعد أن تكون هذه رواية عن أحمد أستبعد أن تكون هذه رواية عن أحمد لأن أصول أحمد فيها من الاحتياط والبعد عن المحرمات ما يقتضي أن يمنع من الاتخاذ كما يمنع من الاستعمال وربما لهذا اختلف هل هي رواية أو وجه هل هي رواية أو وجه الحاصل بغض النظر عن هذه القضية أن الاتخاذ فيه روايتان أو فيه رواية ووجه ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى للاستدلال والتعليل لكل ما سبق تقريره من المسائل يقول لما فيه من السرف والخيلة وكسر قلوب الفقراء فهذه ثلاث علل فهذه ثلاث علل السرف والخيلة وكسر قلوب الفقراء وهذه العلل ليست متداخلة بل واحد منها علة منفردة فقد يكون عند الإنسان شرف ب zone خيالة وقد يكون عنده خيلة ولا يكسر قلوب الفقرية بعض الأنواع الآنية الحاصل أنه هذه علل متفرقة قال رحمه الله تعالى واستعمالها في أكل وشرب وغيرهما هذه مسألة جديدة وهي أن النهي عن استعمال آنية الذهب والفضة يشمل الأكل والشرب وغير الأكل والشرب وفيما أعلم أن هذا رواية واحدة عن أحمد فيما أعلم أن هذا رواية واحدة عن أحمد أنه يساوي بين الاستعمال وغيره وقال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الشرع جاء بالنهي عن الأكل والشرب في آنية الذهب الفضة لسبب واحد وهو أنه غالب الاستعمال لسبب واحد وهو أنه غالب الاستعمال وإلا فغيرها, مثلها وإلا فغيرها مثلها فالتخصيص بالأكل والشرب أو فذكر عفوا فذكر الأكل والشرب ليس للتخصيص وإنما لأنه الغالب إنما لأنه الغالب وهذا يعني لا شك أنه الراجح مذهبا وخلافا لا شك أنه الراجح مذهبا وخلافا المهم الذي يعنينا الآن هو هذا الأمر وهو أنه على المذهب يمنع الاستعمال بجميع أنواعه أكلنا سواء كان آكلا أو شربا أو غيرهما ثم قال ولو على أنثى لعموم الأخبار وعدم المخصص هنا صرح المؤلف أنه في باب الآنية تستوي يستوي الذكر والأنثى في باب الآنية يستوي الذكر والأنثى وهذا دليل على أن التحريم في باب الآنية أشد منه في باب اللباس ولذلك يباح من اللباس عند الحاجة ما لا يباح منه في الآنية فكل ما تسمع من الترخيصات في باب اللباس بأن يكون يسيرا أو يكون يمكن حقه وإخراجه إلى آخره هذا لا يأتي معناه في باب الآنية الآنية كل أنواع وجود الذهب والفضل في الآنية يمنعها واضح ولا لا ولهذا المؤلف صرح بأن المموه المموه الآنية قد يكون التمويه شيء يسير طبقة يسيرة بأدنى حق تذهب وقد يكون طبقة كبيرة فهذا المموه بأنواعه كله ممنوع. ثم كأن المؤلف رحمه الله تعالى يفترض سؤالا وهو ويجيب عليه يفترض سؤالا وهو أن إذا كان الشارع أباح الحلي الكامل للمرأة فكيف لا يبيح آنية الذهب الفضة لها كأنه يفترض هذا السؤال ثم يجيب عنه بقوله وإنما أبيح التحلي للنساء لحاجتهن إلى التزين للزوج يعني وليست الآنية كذلك وليست الآنية كذلك بهذا يتم الاستدال ولكنه يعني لم يتمم هذا الاستدال لوضوحه. لوضوحه إذن الفرق بين الزينة والآنية أن المرأة تحتاج الزينة لتتزين للزوج أو لغيره أما الآنية فهي ليست وسيلة لذلك ثم قال رحم الله تعالى وكذا الآلات كلها كالدوات والقلم والمسعط والقنديل والمجمرة والمدخنة حتى الميل ونحوه هنا يريد المؤلف أن يبين أن جميع الآلات تلحق بالأواني وهنا قاعدة مفيدة لطالب العلم كل ما حرم اتخاذه من الأواني حرم اتخاذه من الآلة وهذه القاعدة تضبط عشرات المسائل لسيمة في عصرنا لكثرة الآلة فعلى هذه الآلة هل يجوز جوال الذهب قلم الذهب ساعة الذهب ساعة, ساعة دعها ملبوسة كذلك النظرات هل هي ملبوس أو من الآلة نحن أخذنا في أول باب ان مفهوم اللباس عند الفقهة أوسع من اللباس الذي هو من الثياب فالظاهر أن الساعة هو ملبوسات لكن القلم ليس ملبوسا وإن وضع هنا ليس ملبوس قلم أدات وأما الأمثلة التي ذكرها المؤلفة هو المدخنة والمجمرة وما شابه هذا فأمره واضح فأمره واضح طيب الأدوات التي توضع في السيارة آلات أو ملبوسات آلات آلات بلا شك ليس له علاقة باللباس المهم الآن عرفنا أن القاعدة أن كل ما حرم اتخاذ الآنية منه حرم اتخاذ الآلة منه وعلى هذا الجوال الذي فيه قطعة يسيرة من الذهب يحرم لأنه في باب الآنية لا يوجد استثناء كما تقدم معنا الحاصل أن إن شاء الله هذه القاعدة صارت واضحة نعم كيف يعني تقدم معنا أنه ولو الأصل أنها إشارة لوجود خلاف وعند كثير من الحنابل أنه خلاف قوي وأن الصواب أنها إشارة للخلاف بدون درجة بدون بيان درجة الخلاف وقد تأتي لغير خلاف لا. كيف أحياناً أقول قد تأتي لغير خلاف, قد تأتي لغير خلاف هنا, لخلاف هنا لخلاف نعم يقرأ ابو وتصح الطهارة منها أي من الآنية المحرمة وكذا الطهارة بها وفيها وإليها نعم هذه مسألة لما قرر المنع منها ما زال المؤلف في المستثنيات يستثنى من عدم الصحة وليس عدم الجواز أن يتطهر منها أو بها أو فيها أو إليها الطهارة منها واضح والطهارة بها يعني أن يستخدم الآنية ليغترف بها وأما الطهارة فيها فهي تفرض في أن يكون تكون الأنية كبيرة فيسقط فيها ويقتسب وأما الطهارة إليها فأن يجعلها مصبا لما ينفصل من أعضائه أن يجعلها مصبا لما ينفصل من أعضائه الآن هذه المسألة وهي الطهارة بآنية الذهب والفضل استخدام آنية الذهب والفضل للطهارة عن المذهب محرم أما هل يصح الوضوء أو لا فهو عن المذهب يصح وهذه المسألة فيها عن أحمد رواية كان. الرواية الأولى وهي المذهب وعليها الأكثر أنها تصح لأنه في هذا الاستعمال لم يستعمل ماء محرما لم يستعمل ماء محرما وهذه الرواية التي هي المذهب اختارها الموفق والمجد وصارت هي المذهب لأنه عليها الأكثر الرواية الثانية عن الإمام أحمد أن الطهارة بآنية الذهب الفضة تبطل الوضوء أو لا يصح معها الوضوء لا نقول تبطل وإنما لا يصح معها الوضوء ودليله ماضح وهو أنه استعملها استعمالا محرما يعني أنه استعمل في الوضوء ما لا يجوز له أن يستعمله وهذه الرواية اختارها القاضي وشيخ الإسلام وبالمناسبة أنا إذا حكيت اختيارات شيخ الإسلام يعني أقصد اختاراته التي ينقلها الأصحاب على أساس أنها ضمن اختارات الأصحاب وليست الاختيارات والترجيحات التي في مساء الخلاف هنا نجد أن القاضي اختار رواية لم تكن هي المذهب والسبب الله أعلم أنه الأكثر ذهبوا إلى رواية الأولى كما أن ايضا أن اختيار المجز والموفق له ثقله يعني الكبير جدا وبهذه المناسبة أنا أنصحكم تقرأوا المقدمة تصحيح الفروع مقدمة تصحيح الفروع فيها أشياء جميلة جدا وأيضا ليس طويلة مثل المقدمات الأخرى الحاصل أنها مفيدة يعني إذا قرأت مقدمة تصحيح الفروع سيتبين لك يعني قيمة اختيار الموفق والملد يقول رحمه الله تصحيح الطهارة منها إذن أخذنا أن الطهارة بالآنها المحرمة صحيحة على الرواية المشهورة التي عليها الأكثر وأخذنا الرواية الثانية في المذهب ثم قال رحمه الله تعالى وكذا آنية مغصوبة الخلاف السابق في الوضوء بآنية ذهب الفضة رواية ودليلا وكل تفصيلاتها تنطبق على الآنية المغصوبة وهذا قد يفهم من كلام المؤلف بدون أن يذكر وكذا آنية مغصوبة لأنه قال لا قبل يعني بدون أن ينصف على الآنية المغصوبة من كلامه صحيح لأنه قال الآنية المحرمة فإذا المناط المسألة هي وجود آنية محرمة فكل آنية محرمة فإن الطهارة بها تصح مع تحريم التطهر بها ثم بدأ بالاستثناء الذي أشار إليه سابقا وهو قوله إلا ضبة يسيرة هذه المسألة مستثناء من تحريم الآنية وذكروا شروطا لاستثناء هذا النوع سيذكرها المؤلف بالتفصيل وجواز الانيه المضببه بشروطه جائز بالاجماع جائز بالاجماع الحنابلة وغيرهم وعند الحنابلة يجوز استخدام المضبه اليسيره بلا كراهه بلا كراهه والظاهر العلماء أن هذه المسائل التي يكون فيها قد يكون فيها خلاف أو فيها نزاع ويجوزونها بلا كراهة لوضوح وقوة أدلة الجواز ثم قال إلا ضبة يسيرة عرفا لا كبيرة هذا هو الشرط الأول أن تكون الضبة يسيرة وضابط اليسر هنا العرف فإذا كانت في العرف يسيرة فتجوز وإلا فلا وهذا هو الشرط الأول الشرط الثاني من فضة سيأتينا دلة هذه الشرطة الشرط الثاني أن تكون من فضة فإن كانت من ذهب فإن هذه الضبة لا تجوز إذن فقط إذا كانت من فضة ثم قال رحمه الله تعالى لحاجة وهذا هو الشرط الثالث وسيبين المؤلف ما معنى الحاجة لكن الذي يعنينا الآن أن الضبه اليسيرة تجوز بثلاثة شروط أن تكون يسيرة وأن تكون من الشضة وأن تكون لحاجة فإذا تحققت الشروط الثلاثة جازت بلا نزاع في المذهب جازت بلا نزاع في المذهب هذه الضبه اليسيرة ثم بين المؤلف رحمه الله تعالى معنى الحاجة فقال وهي أن يتعلق بها غرض غير الزينة فلا بأس بها مراده المؤلف نفي أن تكون الحاجة هنا بمعنى أن لا تندفع الحاجة إلا بها ليس المراد أن لا تندفع الحاجه إلا بها وإنما المراد أن يحتاج إليها وعلى هذا يجوز أن يستخدم الفضة ولو مع وجود معدن آخر ولو مع وجود معدن آخر إذن هذا هو الحاجة ما هي الحاجة هي أن يحتاج إليها لا للزينة وإنما يحتاج إليها حاجة حقيقية فقط وليس المراد أن لا يمكن إصلاح لنا إلا بها وأما إذا لم يمكن إصلاح لنا إلا بها فهذه ضرورة وهي تجوز في الذهب الفضة والكثير والقليل ولهذا يجوز سن الذهب وأن في الذهب مع العلم أن الجائز في التضبيب فقط الفضة لكن لما كانت الحاجة لا تندفع إلا به جاز ولو كان من الذهب ولو كان كثيرا. هذه المسألة من أوضح امثله قاعده اصوليه وهي ها هي قاعده فقهيه هذه قاعده فقهيه لكن قاعده اصول هي من امثله منطقه وهي من مثال لهذه القاعده لا. طيب قاعده اصوليه هي من أمثلة قاعدة التخصيص العام أليس كذلك هذا المثال أو هذه المثلة من أمثلة من أوضح أمثلة قاعدة تخصيص العام هذه القاعدة الأصولية هل هي متفق فيها ومختلف فيها هذه القاعدة الأصولية متفق لأمها الثلاثة مالك والشافع وأحمد عليها وأم أبو حنيفة فعنده مراتب تفصيلات طويلة تبدأ ولا تنتهي <تصفيق> ويخالف فيها الجمهور وقوله فيها طعيف ولكن نحن يعني ليس لنا علاقة الآن بتقدير هذه المسألة لكن الآن هذه هذا الفرع من فرع قاعدة التخصيص العام وهو كما قلت من أوضح الأمثلة ثم ذكر المؤلف الدليل لهذه التفصيلات قال لما روى البخاري عن أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم إن كسر فاتخذ مكان الشعبي سلسلة الشعب هو الشق أو الصدق والسلسلة معروفة ثم قال من فضة أما السنباط الشروط الثلاثة من الحديث فظاهر الشرط الأول أن يكون يسرا لأنه قال سلسلة والسلسلة يسيرة وأما أنه من فضة فلقوله من فضة وأما أنه لحاجة انكسر. انكسر فدل الحديث على جميع هذه الشروط وهي شروط صحيحة دل عليها الحديث ومن طريقة المؤلف رحمه الله تعالى أنه إذا ذكر المسائل التي يريد أن ينص عليها ذكر ما يستخرج منها, ذكر ما يستخرج منها. فقال يا وعلم منه ان المضبب بذئب ان حرام مطلقا وكذا المضرب حرام مطلقا يعني يسير أو كثير لحاجة أو لغير حاجه وكذا المضبب بفضه لغير حاجه أو بضبه كبيره عرفا ولو لحاجه من حديث ابن عمر من شرب في اناء ذئابنا فضه او اناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطني نار جهنم رواه الدار قطني هذا الدليل على المنع منع هو في الحقيقة دليل على منع كل ما فيه شيء من الذهب الفضة ومن ذلك إذا اختلت شروط المضبط ومن ذلك إذا اختلت شروط المضبط وكما قلت هذا الحديث الأقرب أنه فتوى لبن عمر لكن هو موافق للحديث الأخرى والجار هي صوت نزول السائل مع الحق نسأل الله العافية والسلامة نعم وتكره مباشرتها أي الضبة المباحة لغير حاجة لأن فيه استعمال للفضة نعم هذا دليل وتعليل وأنهى المسألة الحقيقة الشيخ منصور بنصف الشطر تكره مباشرتها أي الضبة المباحة لغير حاجة لأن فيه استعمال للفضة لا يجوز عفوا يكره يكره للإنسان أن يباشر بفمه هذه الضبه اليسيرة لماذا؟ لأن فيه استعمالا للفضة والفضة الأصل أنه لا يجوز أن تستعمل بينما إذا شرب من جانب آخر للإناء فهو لم أحسنت فهو لم يباشر استعمال ولا نقول لم يستعمل وإنما لم يباشر استعمال الفضة فإذا شرب من شق آخر فهو لم يباشر استعمال الفضة فلا حرج عليه فهو جائز وهذا المذهب هذا هو المذهب وهو أنه لا يكره, لا يكره مباشرة الفضة في الإناء المضبط في حال الجواز والوجه الثاني في المذهب أنه يحرم الوجه الثاني أنه يحرم وهذا الوجه الثاني هو ظاهر كلام أحمد ومع ذلك هم يقولون والوجه الثاني ولا يقولون وعنه وإنما يقولون وجه الثاني وهو, ثم وهو ظاهر كلام أحمد يعني كأن أحمد لم ينص عليه نصا وإنما, وإنما فهم من كلامه وإنما فهم من كلامه لأن هذا التعديل لإستعمال الفضة يصلح للكراهة ويصلح للتحريم لأن استعمال الفضة محرم في كيف تقولون استعمال الفضة محرم وأنتم تجوزون هذا التظبيب فالجواب من جديد كيف تقولون أن استعمال المحلى الفضة مكروه أو محرم وأنتم تجوزون التظبيب فالجواب جواب الحنابلة أن يقول نحن نجوز التظبيب ولا نجوز الاستعمال نحن نجوز التظبيب ولا نجوز الاستعمال فالتظبيب لحاجة حتى يستفاد من الإنهاء أما استعمال فهذا لا, لا يجوز الحاصل أن هذه المسألة كما تروا فيها عند الحنابلة قولان والأقرب مذهبا أنها تكره الأقرب مذهبا أنها تكره ثم قال فإن احتاج إلى مباشرتها كتدفق الماء ونحو ذلك لم يكره هذه ترجع إلى قاعدة أخذناها سابقا وهي أن الكراها ترتفع عند الحاجة ترتفع عند الحاجة فإذا كان إن شرب من غير جهة التضبيب تدفق الماء فحينئذ احتاج إلى أن يشرب من جهة التضبيب فجاز بلا كراها نعم وتباح عنية الكفار إن لم تعلم نجاستها ولو لم تحل ذبائحهم كالمجوس طيب الحنابلة يرون أن في آنية, آنية الكفار تجوز مطلقا ولو لم تحل ذبائحه جميع أنواع آنية الكفار عند الحنابلة تجوز بشرط واحد وهو أن لا تعلم نجاستها ما الذي جعل الحنابلة يجزمون بهذا التعميم وهذه القوة الجواب هو وضوح النصوص عند الإمام أحمد استدل على هذا بعدة دلة الدليل الأول أن الله سبحانه وتعالى أباح الأكل من طعام الذين أوتوا الكتاب وهم غالبا إنما يطبخونه في آنيتهم الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة الثالث أن اليهود كانوا يدعون النبي صلى الله عليه وسلم إلى الولائم ويأكل من طعامهم فهذه هذه اللي واضحه جدا ولهذا جزموا بهذا الأمر جزموا بهذا الامر انه تجوز جميع اواني جميع انواع الكفر ولهذا, ولهذا نقول مطلقا ولهذا نقول مطلقا لكن هذه المساله فيها عن احمد ثلاث روايات مع المذهب أربع روايات مع المذهب أربع روايات الأولى الجوازة التي هي المذهب الثانية التحريم الثالثة الكراها الرابعة أنها تجد آنية جميع الكفار إلا من لا تحذب أي حول. ففي هذه المسألة أربع روايات أما التحريم فواضح أنهم أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن نكون في أرض قوم من أهل الكتاب فنأكل في آنيات فقال لا تأكلوها إلا أن لا تجدوا غيرها فإن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوها وهذا حديث فيه تشديد لأن الشرط إذا وجدنا غيرها لا يجد أن نأكل ولو غسلنا ظاهر الحديث فإذا لم نجد غيرها غسلنا وأكلنا غسلنا وأكلنا فهذا دليل المنى وأما الكراهة فدليلها واضح وهو تعارض الأثار في الظاهر تعارض الأثار في الظاهر وأما رواية الأخيرة الرابعة فهو أن الزبائحهم ميتة فإذا وقعت في القدور نجستها فإذا وقعت في القدور نجستها هذه اذا في هذه المساله عن امام احمد اربع روايات كما سمعتم الاقرب دليلا ومذهبا المذهب, المذهب لأن لان النصوص واضحه جدا في هذه القضية وهي الجواز نعم ان صلى جواز جميع الكفار الا من لا تحل بائعهم اختيار القاضي والمجتهد هذه مسألة ثانية اختيار قاضي ليس هو المذهب لماذا؟ لأن الأكثر على الرواية الأولى لأن الأكثر على الرواية الأولى لا. لأنه صلى الله عليه وسلم توضى من مزادة مشركة مرتبق عليه استدلال المؤلف بهذا الحديث جميل لأنه يغنيه عن أن يستدل أهل الكتاب إذا جاز المشرك فأهل الكتاب من باب اولى نعم ثياب الكفار ولو وليت اعوراتهم كالسراويل نعم ثياب الكفار فيها من حيث الروايه والدليل والخلاف المذهبي الخلاف السابق تماما ما عدا احسنت ما عدا الروايه الرابعه فليست هنا لأن روايه ما لا تحل بائعهم لا تجوز امنهم لا لا تعني في الثياب ليس لها علاقه الثياب يقول اي ثياب وتباح ثيابهم اي ثياب الكفار ولو وليت عوراتهم كالسراويل الحاصل أنه تجوز يجوز استخدام ثياب الكفار بجميع انواعهم حتى التي تلي عوراتهم حتى التي تلي عوراتهم هنا انتهينا من المسألة كخلاف وكالخلاف السابق في المسألة السابقة لكن عندنا هنا هذه المسألة ثياب الكفار من أمثلة قاعدة مهمة جدا وكثيرة في الشر يحتاج طالب العلم أن يضبطها وهي تعارض الأصل والظاهر تعارض الأصل والظاهر وهذه المسألة أبدع فيها أو هذا الأصل أبدع فيه بالرجب وذكر الأقسام والأمثلة مما الحقيقة يقوم لك الطالب العلم إذا قرأوا بتأني وتأمل نحن سنقرأ فقط ما يتعلق بمسألة مسألتنا وهي ثياب الكفار ويعني آمل أن تركزون بكلام الشيخ نقرأ سنقرأ كلامي بالرجل في تأصيل مسألة ثياب الكفار يقول رحمه الله تعالى تعارض الأصل والظاهر وهي أقسام ثم قال القسم الرابع ما خرج أو خرج فيه خلاف في ترجيح الظاهر على الأصل وبالعكس يعني في هذا القسم اختلقوا فمنهم من غلب الظاهر ومنهم الغلب غلب الأصل في ترجيح الظاهر على الأصل وبالعكس ويكون ذلك غالبا عند تقاوم الظاهر والأصل وتسويهما وله صور كثيرة منها ثياب الكفار وأوانيهم وفيها يقول هو وفيها ثلاث روايات عن أحمد إحداها الإباحة ترجيحا للأصل وللظاهر أحسن ترجيحا يقول للأصل وهو الطهارة والثانية الكراهية لخشية إصابة النجاسة لها إذ هو الظاهر فهذا ترجيح للظاهر والثالثة التردد بين الأصلين والثالثة إن قوي الظاهر جدا لم يجد استعمالها بدون غسل ويتفرع على هذه الرواية الأخيرة روايتان إحداهما أنه يمنع من استعمال ما ولي عوراتهم من الثياب قبل غسله دون ما على منها والثانية يمنع من استعمال الأواني والثياب مطلقا ممن يحكم بأن ذبيحتهم ميت كالمشركين وممن يحكم. بأن ذبيحتهم ميتة كالمشركين والمجوس دون غيرهم لماذا في الصورتين منعنا؟ لأنه يقول أن الثالثة أنه إن قوي الظاهر قلبناه ان قوي الظاهر جدا وفي هاتين الصورتين قوية أو لم يقوى قوية جدا فما ولي عوراتهم الغالب أو الظاهر أنه سيصاب بالنجاسة وما طبخه المجوس أو غيره من من لتأل ذبيحهم فالغالب أنه نجس أليس كذلك؟ كلام جميل جدا وتفريع على القاعده وتمثيل بروايات الامام محمد على الاصل بشكل جميل جدا رحمه الله وغفر له صلى <تصفيق> الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين